اجرائي التراخيص انضمنا بشكر جميل السنه ببعض المقتضيات التي تعرضنا اليها سابقا ننضم هذه المقتضيات التي تكلمنا عنها سابقا ما يسمى ب شرع من قبلنا هل ناخذ به ام لا ناخذ به <تصفيق> نعم شرم من قبلنا شرم لنا ما لم ينسف ما لم ينسف وهذا الأمر يا إخوان الكرام هو رضي علماء الأحناف أشعر من قال بهذا هم الأحناف وهذا رأ والحق من الآرات الصائبة جدا في علوم القرآن لأنه لا يعقل أبدا أن أقرأ صورة كاملة صورة كاملة هو سور وهي صور تشخص فساده يعني اللي فيها الى ياها هي قصة قصه نبي صلى الله عليه وسلم وباقي القصه وباقي الصوره انما متعلقه قصه ولا استفيد شيء وكانه هذا يعني ضرب من ضروب التفسيح عشى لله يعني كلام ربنا مش خيال ان بتتشلك قصه حلوه احنا عليه ده احسن القصص طبعا مش خيال القران مش القرآن دينه وشرعه وكتابه هدايا كذلك قصة سيدنا موسى قصة سيدنا موسى شبت القصص فيها برعا قصة, قصة موسى وقصة اسمين قارون عند قارونة كان المقوم عليه فقاب عليهم من القرون قصة موسى وقصة قارون هل هذا عبس هل يليقوا بكلام الله عز وجل أن أقول إنما هو للتشريع استحالة بالعبره نعم ناخذ الصوت يوصل للعبره يعني نعم فهو جاء يعني هل يعني منه او منه نستفيد من هذه الامم نستفيد هذه الأم. ناخذ بكلامين ناخذ بكلامين ولذلك اصح ما يقال في هذا في شرع من قبلنا شرع من قبلنا ها شرع ايه ننسخ ونستفيد منه انا اذكر اخواني الكرام انه ما اشتكى رحمه الله رحمه كان يقول بان شرع من قبلنا ليس شرع لنا في كان يقول للامام الشافعي رحمه الله عليه قال له شافو واسر ان تحفظ بكثير ان تعلمون ان الحفظ بكثير من الشافعيه يعني شافعي المذهب فعند تدشير قول الله عز وجل من صوره القصر وهو يتكلم ايه يا ابي قالك يا ابتي استاجر ان خير من استاجرتك او طريق قال انه يريد انكم كحتين كالمطيهتين على فإن فمن ان تجره من ثانيه عدت فين انت كنت عايش اصلا من عندي قمر عليك كده ان شاء الله الله الصالحين قال ذلك بيني وبينك اي من الجارين الخبيث فلا ادوان علي والله انا ناخذ وكيل صح فهو معنى موسى ايه انه يشتغل عند ابوك كام 10 سنين نكملوا 10 سنين فعلى طريق الإمام الشافعي إمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآيات على جواز أن يكون المهر منفع على جواز أن يكون المهر منفع لا أبو الزوغ آه هيب منفع الذي يشتغل عند أبوها عضو سبين ويبدل مهر فالإمام الشافعي يعلق،, يعلق ويقول هذا أمر عجيب لأن الشافعي رحمه الله كان يقول شرع من قبلنا ليس شرع المنى فكيف يتاكد للشيخ الشافعي ان يقول هذا من قصه موسى صلى الله عليه وسلم يقصد في تناقض واضح منين الشافعي يقول شر من قبلنا من من شرع مين ومنين الامام الشافعي يحتج بقصه موسى كان منين الشافعي يقول شر من قبلنا من الشرع لنا وفي نفس الوقت يحتج بقصه موسى على ان المرض يكون ايه فعلا فعلا. ده الحافظ ابن كثير اهو شافعين مذهب انكبار على مذهب الشافعيه الذين يجمعون بين الفقه والحديث في المزيان تلميذ ابن ايه رايك في الكلام ده كلام جميل ده كلام يعني اقصر ان الشق تلميذ الامام الشافعي او تلميذ التلاميذ الشافعيه وهو الحافظ ابن بيمسك ايه حاجة على المذهب الشافعي ودي التنافض. وهذا كمان كلام فعلا يعني هذا ما يليق بالقران القرآن ليس عبث كما تريد مثلا سورة ذي شرط الأعراف وفاجأ أن القرآن الكريم أطالا نفس فيها جدا وهو يسلق قصة موسى الله الله هل هذا عبث؟ هل هو تسالي؟ حاشا لله من هو عبادا؟ وفي نفس الوقت شرع لنا ماذا؟ ينسى إذا نسك خلاص إذا نسك خلاص يبقى نقول كذا شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا. وهذا والقول رجح؟ وهو قالوا مين؟ السادة الأحناف خول السادة الأحناف رضوها ما هو يعليهم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننسك ما لم نلغى ما لم خلاص يا إخواني؟ وإن التنمية كانت شفائية التنمية كانت حنبليه مزال ومزوم التلميزته في كسير آه, آه، في المشلز من خلق الفترة في العلوم هو أخر انا نوتة نوتة تانية لموضوع الاسرائيليين بصراحة يعني موضوع الاسرائيليين ده انا احب اذكر فيه كثيرا ويمكن أن بقوله عادي على اساس ان الموضوع ده بالنسبه لي انا شخصيا المفروض مختلف بينه يعني موضوع مختلف بيني ففوجئت ان نور صبا عندي اثوان الكره وانا احب ان اذكر هنا, هنا أخوات في الشربين نكت اعداد في دراسه علم النفس لك لك. عندنا أخوات هنا كلمات مبتهدات في علم التفسير وقراءة التفسير بان عندهم همة في قراءة التفسير ممكن تفوق رجالي مثل للفراغ أو, أو, أو لهمتهن العالم الأخوات دول اللي هروا التفسير دي روني من الكتاب الخرطوب ده مش كتاب سهل يا فن الكتاب الخرطوب ده كتاب جامع فيه علوم كثيرة جدا إذا شئت نحو القرآن ففي القرطبي إذا شئت قراءات القرآن ففي القرطبي إذا شئت تفسير في القرطبي إذا شئت قصص القرآن في القرطبي يعني مثلا ممكن آية مثلا أقول لك مثلا على آية مثلا 30-40 إيه مسألة من هذا الذي عنده هذه الطاقة أنت عشان تقرأه تتعب فما بلك بالكتباه بك مش مآخذ أنا بكلم على نفطة بعينها <تصفيق> أن الإمام القرطبي كان يعمى بالإسرائيل والأخوات بالذات اللي, اللي أنا شوفت وراءهم اللي هم بذكروا من القرطبي لا يهتمنا بتنقية التفسير من إسرائيل وهذا أمر الصدري منذ فترة بس طبعا أنا ما بحبش التفكة بس هذه المسائل ولكن أنا أقول هذا من باب النصيحة من باب النصيحة الإسرائيليات هو البس الوحيد نحن كنا عاوزين نعرف يعني هذي القطوبة من مدرسة التفسير بالمخصوب هو الأغلب وعليه أنه التفسير بالمخصوب لأن الإمام القطوب رحمه الله رحمه الله كان الملكين مثلا ومعظم نقولي عن كتب, كتب المذهب وأشهر كتاب نقل عنه كتاب أحكام القرآن من ابن العربي. يعني انا لما اشتريت كتاب أحكام القرآن لابن العربي لمسجد الفاروق حاولت إن أنا بص فرق بين القرطولي وكتاب ابن العربي فوجدت إن المساء بتاعت ابن العربي كلها منهولة فين؟ في القرطولي يعني عندك القرطولي يغنيت عن كتاب ابن العربي فهو يعني إمام القرطولي يعني بالإسرائيل بذلك أنا أقول للأخوات الكلمات إحنا عندنا شرطين عندنا أمرين بالنسبة لإسرائيل قول النبي صلى الله عليه وسلم بليه عنه ولو آيه وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرك خلاص؟ وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرك فهذا الحديث مطلق بلا قيل أول زي عايز عن الإسرائيليات ونقل عنهم فبعض أهن العين يحتجوا بهذا الحديث وأكثروا جدا من النطل عن الإسرائيليات في كل كتب العلم في الصرفيات والصرفيات وخاصه في كتب التفسير هناك كتب مليئه بالتصرف مليئه بالصرف زي كتاب ايه راءس ايش المجازي امام السعدي لما تقرا كتاب ترجمه الامام السعدي تفاجئ انه ايه تاخر فيها في الصرف عالم وفقهي ومفسر ولو مش عارف زي عينك يا جده في ترجمه تي اسمع لي العلماء من كل صوب وحد وتفاجئ بان الكتاب مليء بالاسرائيلات انا الوقت استغرب السبب في مالك انهم اخذوا مطلق حديث ايه ها حديث وحديث عن بني اسرائيل ولا حاجه نقول عم الشيخ مع احترامنا لك احنا عندنا ربنا عز وجل يقول في القران الكريم في سوره ايه وقال ايه وَأَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَذَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَ عَلَيْهِ فمن صفات القرآن الكريم أنه يصدق الكتب السالفة كالطورا والإنجيل ومن صفات القرآن الكريم أنه يهيمن على هذه الكتب فانت مجيش تفصّل القرآن الكريم مجيش تعقب عن القرآن الكريم ما الجيش تبين مؤمن بين القرآن الكريم ما الجيش تقيد مطلق القرآن الكريم ما الجيش تخصص عموم القرآن الكريم بالإسرائيليات وبعدين تقول لي أصددول ولا حرك نقول له لا هناك سرط أساسي في التعامل مع الإسرائيلي ايه سرط؟ هو مهيني منهم إذن القرآن الكريم مهيني من الكتب السريفة مهيني من الكتب السريفة هذا تطبيق لهان الباب هذا تطبيق لهان الباب فين الهيمنه لما تيجي مثلا تقول قصه اهل كاف وتجيب لي اسمه اصل اسمه الصفه نص واختيوس مش عارف ايه وقعي فين وفاجئ ان انا كنت في الباب والتاني ان انا كنت في عصر وانتقلت بره اخرى الى عصر اخر ازاي ازاي هذا باللغة العربيه وهذا باللغه الله اعلم بها يا اما السريانيه يا اما الرومانيه يا اما العبريه يا اما الاراميه الله اعلم ففي بلد واسماء عجيبه الفاظ ما تخليني في القرآن, في القرآن. والحافظ ابن كثير رحمه الله عليه كان يقد طريقه ابن الحافظ ابن, ابن تيميه في التعامل مع الاسرائيليات ابن تيميه قال له طريقه يقول لك ايه الاسرائيليات ثلاثه موافقات للقران لا ناخذ لا ناخذ غير موافقات في القران لا ناخذ بها مسكوت عنه المسكوت عنه لتيمين هو دي سبب ايه ها نقص عنها كثير من العلماء يعني الكلام اللي بقوله ده من عندي وبرده بقول يبقى ااكد الكلام ده انه من عندي بمعنى إن لو عندك اعتراض ولا حاجه تعترض عليه اذا رفض حاجه برده تعترض عليه شرط اساسي في النقل عن هذه الكتب اللي القرآن هو مهيم بنفس مصعبات ومهيمنا عليك ومهيمنا عليك يا أخوان هناك قصفة القرآن الكريم هناك قصفة القرآن الكريم وحكايات في القرآن الكريم عن بعض الأنبياء من وإنبياء بلئ إسرائيل تفاجأ إن القصة كلمة مصعب أيها أخوانا القصة إيه كلمة مصعب وبعدين بتقرأ في التفسير تقولون جيدا قصة طويلة غريضة وقصة كاملة متكاملة تستغرأ لهم هو المفسر ده بيعقب على القرآن الأخوات بس يكونوا معنا بس يقولون المفسر ده بيعقب على القرآن يعني القرآن في دأس هو بيكمله القرآن في عدس هو بيكمله موضوعه هيم جدا عايز تشوف الكلام ده بصوت صاوت لو صوت الانبياء طب ممكن بقى القران هو المهيمن ولا الاسرائيليه هي المهيمنه رب بالطريقه رب دي ها يثبت كلمه لا مش عشان سيب العذر مش هنا للاسرائيليات هو ربنا سبحانه وتعالى لما اختصر على جزء من القصة إنما اكتصر عليه لحكمة ليس عن عيد ولا فتاة ولا عكس حسن لا ولكن الموضوع ما فيه لما ربنا عز وجل أحمل ذكر أسماء أصحاب الكافر إنما أحملهم لحكمة الموضوع مش فخصوص لهم صح, صح لما ربنا عز وجل أحمل اسم مراكي العزيز في صوره يوسف لحكمه ان هي مش الموضوع يخصه الموضوع يخص المجتمع ده صح لحكمه احنا نقول أي اسمه ايه اسمها ايه اسمها جليخه جيت جليخه دي منين الله اسرائيليه صحاب النبذ اه ماشي ولغيرك انت لما تيجي تقول لي امال ناخد ايه بالاسرائيليه اقول لك في الوص كما ورد عن النبي صلى الله في قصه الذي قتل 100 من السحر خلاص اخاب الغار الاضواء الابرز والاخرق كل دي قصص قصه, قصة جرايد صح القصص دي نقولها نقول على منبر ونقف نحكي على واعص. لما اقف على المنبر قال عيسى ابن مريم صلى الله عليه واله وسلم حب الدنيا راس كل خطيئه ايه رأيك؟ كلام كلام جميل اول واحد اول واحد قصه مثلا القصه الحديث المشهور اللي احنا بنقرا في العقيده ان كان في اثنين اخين اخ عابد واخ لاهي الاخ العابد طول الليل بيعبد ربنا والعاوي الله يجي اخر النهار يقول له اتقي الله ما يتقيش الله اتقي الله ما يتقيش اتقي الله وان جه اخر مره بقى يزوه فخبض الله عز وجل روحهما وأحفرهما من هذا الذي يتألّع عليه والحديث ثابت يبا الحديث دي إيه, إيه؟ وعث أبنش وعث وعث ونأخذ بإيه في الوعث ونأخذ أنك تتفسل بقى قرآن يبا أنت بتقول أن الإسرائيليات مهينة عن مصر بس ما أنا أقول ابن تايمية تاني شيخ الإسلام من تايمية وشيخ الإسلام من تايمية لو تاب تهيّر كده إسمه إيه أفضل ها مقدمه في في, في التفسير الكتاب الصغير ده اعتني به واحد اعتنى بيه عمل الاطلاق ها ها ها اشهر واحد تم هو حفظ الكتاب يلخص الثلاثه الصغيره دي اكثر في المقدمة في مقدمه التفسير بتاعه ممنوع ده في الزمن الحاضر الشيخ بن عثيمين بدا يسرح شرح بسيط وتعليقات بسيطه ومقدمه في وصول التفسير لا اللي هي مقدمه في وصول التفسير مش اسباب التنزيل يبقى اللي يلخصها الهادف للبكازير في مقدمه التفسير نفسه هو اه هو يعتبر الغس التنزيل يبقى احنا قلنا دلوقتي ها ها جميع كده لا ما احنا قلنا بيقول ايه بقى ان هم ثلاث Reklarisen vi har nå hli eller det om kriskun Jenny? Ja, det drissemos skidert. Han får det sam razum 개. Der er fin loril på, som begi oss som kommer i hjul incidentet, 240. Ir inventionet det her er som innan, som mandet skulle我們 k oui, det h Очel analytical. 抱pe som? Ja, det var ingen ord som du hatt som utro. Det var å hålla gangen اه ما عزش ما عزش اما انك تقرا بالقران الله عز وجل يتبشى مع ال... مع الشرع ايه كلام عا يا... آ... آ... آ... يعني يا اخوه يعني كلام عا يعني اصلا عايز يقول يعني تتمشى مع التفسير لا مش شرط التفسير اقعد ممكن يبقى كلام عادي يعني مثلا الشخص عادي مثلا يكلمني مثلا ان شاء في الذوق في تقول لي موعظه عن بليع اسرائيل كلمه هنا تم هنا كلام من الكلام اللي هو اللي اقراه عنه ولازم يفسر من هو دي الكلام افعل خلاص يا حبايب ادي اول ليه موجوده بتتباع لوحدها في طرحه هو في مجموعه وموجوده في مخدمة في مجموعه 100 مقدمه فوق التكشير وابنع شين يشرحها الشرح بتاعها موجود خلاص النكاسات هي الترسيم بس ما فيش حاجه بس ابن مع تحريك الشنيت وعنايتي بالتنقيح وعنايتي بالذكر الإسرائيليات والتنبيه عليها والتحذير منها الا ان الشيخ النسما ده وقع في الصايد عايز شغل اسرائيليات في تفسير صوره ايه لا في تفسير صوره لا في تفسير صوره يوسف اكثر منها انت عشان غير فكره من التفسير قلت لك ان الشغل حكايات مش شبه هيبه القران اللي في الصدور تضيع صح بواحد ها من قبلنا منكم لا لا ما لمس اثنين ثلاثه الترجمه الناس اللي شرح من قبلنا؟ موجود يعني اهم حاجه يكون ثابت عندنا يعني القران وسنه لا ضروري القران وسنه بادوات الضبط بتاعتي اصلا يعني ما يعني هتعرض مع حديث خالد اللي اقوله لا يعني ياخذ بضوابطه بس هو مش عايزني بس الاخوات يخلونه موضوع الترجمه ده ممكن احنا ما نحتاجوش اصلا مش مو بس دكاتره ترجمه من هقوله يعني ممكن احنا كمسلمين نتكلم العربيه لا نحتاج ولاكن في ناس كثيره جدا في العالم باخدوا اجازه لترجمه القران اللي هترجمته من اللغة اللغه يعني اه من اللغه العربيه الى لغه اخرى القران الكريم نعجز فما ينفع لما تقول هل تجوز ترجمه القران حرفيا لا الاجابه لا ما ينفعش لا تجوز ترجمته الحرفيه هترجم ايه هتقول هو صاد ترجمه جديده انا فاهم مين ترجمه دي هتترجم ايه <تصفيق> <تصفيق> كلام ما يسترجمش هذا حاجة الأمر التاني الأمر التاني فازة. عشان ليه الترجم والذي يكون أمين شرق تاني يكون يسطل اللغة العربية اللغة المترجم عنها إلى اللغة المترجم إليها يعني الأخ عاجل حديد عايز يترجم القرآن الكريم من اللغة العربية اللغة الإنليزية وهو يحسن العربية والهم لديه لقوله اتفتح فما يترجم هيترجم القرآن ولا معاني القرآن فلازم يكون أمين يكون نبيل الصح يعرف تحسيري لأيه ويش بحاجة لما سعرية بالترجم لحديث عربي ليس سعرية <تصفيق> خلاص يا إخمان واحد يقول لأنها تم الموضوع سهل لا مستهل الموضوع صعب جدا صعب جدا جدا جدا جدا, جداً إلى أقصى درجة ترجمة معاني مش عايز واحد يكون مثلا مد... مستوى... مستوى راجل مثلا مدادس هو جلي سيدي ومستوى راجل مدادس هو فرنسي لا دعيز واحد يكون ايه ايه <تضيق> رجل في المادة العلمية وبعدين السن بتاعه يفرق أنا أقول لها حدوثك عايز واحد مستوى يكون مستوى رجل معجمي يعني رجل دراسته كلها معجمية فعايز مستوى كبير ويكون على علم باللغة ومتالة اللغة وكده قلب حضرتك واحد يقول لي طب انت بتتكلم في الموضوع ده اقول الموضوع ده اكل حساس قوي وربنا سبحانه وتعالى اتلامه لهذا الامر لفتره طويله وهرسل لكم قصتين عشان تعرفوا البلاء اللي احنا فيه واللي احنا عايشينه وماذا تقصير المسلمين فيه ده عندي قريم جدا كان القران المفسر باللغه الانجليزيه المعتمد في المعتمد في العالم كله ان هو تفسير لمعان القران الكريم وضعه رجل من ها <تصفيق> البهائيين البهائيه والثانيه ورجل قدياني هو اللي عمل ايه ترجمه وأصبح لغطرة طويلة بيدياً الترجمة المعتمدة للقرآن الكريم في كل أنحاء العالم ليس سجاير كل ما حرارك فكيك مصيبة وهذا من أسباب الانتشار القديمية في العالم قديمية ليت في أوروبا إتداءون في بريطانيا إتداءون في أفريقيا فتتسترّب إيه جي؟ من باكستان. ويصل على يقول لك اه وبينتشر في يقول لك اه هو الانتدا مع مين ها فكره طويل فبناء فاصح دلوقتي الازهر يتعرض للترجمه لان عندنا دلوقتي اساتذه عباقره قوي في اللغات في الازهر المملكه العربيه السعوديه كعالم اصلا من رو دي طائفه طائفه من الطوائف ان في باكستان وهي تحارب دين الله سبحانه وتعالى وهي صنيعه من صناع الاستعمار البريطاني وصناع البروتونين عاملينها مبسوط في ضربه السلم الداخلي عقيدتهم هؤلاء تعتمدوا على واحد اضطهاد عقيده الجهاد في الاسلام لان عقيده جهاد الاسلام دي اللي تعبد البروتونين فعملت على إظهار ما يسمى باسم البهائية وهي صنيعة الاستعمار البريطاني القديانية في باكستان وهي صنيعة الاستعمار البريطاني لإبطال عقيدة أهج من الأجهات وقدر الله عز وجل لإسلام أن قيض للطائفتين الأزهر الشريف وخرج من أزهر أكثر من تتوى ببيان أن عقيدة القديانية كفر بواحد وأن عقيلة في البهارية عجباً كفرن روح إذا ما كان الخديانية في البهارية خلاص؟ القديانية والأحمدية والبهارية والأحمدية ما هي الأحمدية هي القديانية كان لهم يخلنا على النيسات عن نيسات قمش بالأحمدية بازالك بازالك موضوع؟ اه للأسف الخديانية دي دول كفار مش هكت الأسف ابن من صنع الخلفة خلق ها <تصفيق> الاثنين من المسار اللي غير خالص الايه موجوده لسه في مصر ولهم واضراحه في مصر من مصر ما انا عايش واحد بفلوس مش عارفه ادفع تذكره فصدقوه كمضه ما يقدرش حتى يدوق فبورهم كده مطلوب علان نهائي يا حضره سنتين اه من سنتين الكلام ما يقدرش نهائيا ايضا يعني بتاع فرع امال ايه قصاد اا مرزا خلاف احمد الخدياني اللي هو ده هذا أيضا هو اللي يعني واحد من أتباعه لعله هو او واحد من أتباعه هو الذي ترقم القرآن الكريم هو كانت نصيبة من الوساط طريقة تانية عشان تعرف إيه اللي بيحصل برضه في ترقامة القرآن الكريم وليه العلماء نهضوا بترقامة القرآن يبقى عنه أكثر من ترقامة القرآن الكريم كان فيه ورد هنا رجل كبير اسم جاك بارك جاك بيرك ده فرنساوي اسمه ايه؟ جاك بيرك, بيرك. عايزك تعرف القصة دي لان القصة دي يعني يعني الفضل ربنا سبحانه وتعالى لما تعرف الست المؤمنة جيبه لها مواقف عظيمة ومبطلة هذه القصة امرأة مسلمة مصرية استاذة للغة الفرنسية جاك بيرك ده شواجه فرنساوي مستشرق فرنسان قامته عالية جدا بين الأجماء العرب عضو مجمع اللغة العربية في مصر بمعنى أنه يدخل العربية محمد ويدخل ايه فرنسايف ومش شخص عادي كما قلت عضو مجمع اللغة العربية بي داي ها هذا جميل أول وصلاة وثيقة صلاة وثيقة جدا ميمي خلا موصاع جدا بعلماء النص وعلماء العالم العربي ولما اقول لك صلات وثيقة يعني معنى في تبادل منافع في زيارات في كذا في كذا في تعارف وهو ما زال على دينه مشيحي نصراني وان وجك يترجم معاني القران فنشرحه وأمنوا لجميعهم قالوا بشرة خواجة يبقى كويس بسه باي على صلب العراض والصلب المسلمين وهتا يبقى كويس وراء المعتدلين ومعندوش عفا ومعندوش ايه كلاكي ولا أغلق من اللي قالوا كده المسلمين المسلمين يعني مشكلتهم بحصر الظالم يوم الخواجة يا جاكبير ترجم معاني القرآن الكريم وبس سمومه فيه وبس سمومهم سموم الأفاعي في الترجم يوم يجي مصر يوم يجي مصر ليه كتبس إيه أنت بتطوير أنا عاش ما حصلتش لين أحكى ليه كتب أنا لا اللي بيعتذر داي يعتذر يعني اعتذر صح أنا غلطت باعتذر خلاص بقى انا غلطت و عرفت لما فهمت ان الخواجه قاعد من شهر في فرنسا ها على اخطائه حتى مراته جامته بالالخطاء اهل ابن الملعونه طيب هاتوا واحده وامي هنا في مصر انا والله ما اعرفها الا من اسمها و الله عز وجل ان يجازيها كل احيان اسمعت دكتوره هنا الدكتوره, دينا. الدكتورة دينا دي بتشتكي في اللغه أستاذة اللغة التنسية على كلية أداب أو حاجة والستي دي متفكينة جداً من اللغة التنسية وقامت مسكرك الخواجج أكبرك مبهدلة أخر بحدة لف حياته وقابت حال إيه؟ الترجمة يعني الترجمة دي لو قدامي وبتتبع ببلاش معلش يعني؟ ومش هاكم؟ تتبعنا عنك الخواجج يعني تصور كيف يحارب الإسلام من خلال إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> من غير <خلال> الترجمه <تصفيق> ده انت من كام سنه شكسبير ليه والصدمه النفسيه طلعت بالرفض على شكسبير نزال بين في واحد دافع عن شكسبير كان الدكتور اشانب لحتى برضه انت طولت وحصل منك كيتو كيتو كيتو كيتو ما عرفش يروح بس الست دي لها موقفين هذا موقف منها يعني بصراحه الواحد يحترم هذه المراه جيدا بحقيه يبقى عندي ايه ب 1 بالنسبه للترجمه لا تجوز ترجمه القران حرفيه وانما تترجم معنى الكراه واللي ينبغي على الم. على المترجم واحد ان يكون امينا 2 ان يفهما متقنا للغه العربيه واللغه التي يترجم اليها صح اسوء اترجمات ترجمات القديمين وترجمه ايه شكاك غير قرأت كده يا كنا؟ يعني أنا أحب إنني إيه أردت كده طبعاً إنت لما تقرأ بقى في المجلات وكتب وكده بتقرأ حاجات يعني تدلت برضو على إذن الموضوع مستحب يعني أنا أسهل مرة أن أنا قرأت مقالة للعقاد زماني عن كلمة الصمد قل ما الله عم. الله الصمد وإزاي تتجيبها وقال إن ترجمة تنزيل كلمة صعبة جدا. كيف تترجم؟ أترجمها كذا، ولا ترجمها كذا، ولا ترجمها كذا، مع إن العقاد كان يحشر اللغة الإنجليزية أحسن من أبنائها، لأن العقاد أصلا، يعني سخصت كلها إيه، إنجليزية، إنجليزي. وكان يقرأ الأدب الإنجليزي، وكان مشهور بمعرفتها الواسعى بالأدب الإنجليزي، فلما واحد جاء الكلام ده أقول أن من بقى اللي يترجم وكان عضو لغة عربية مين بقى اللي يترجم لما العقاد مش عارف كلمة يترجم كلمة في وبقول كلام صعب من اللي يترجم بقى إذن الموضوع مش صعب ده شرق جدا صعباً ومصعب ويحتاجوا إلى رجل العميل وهذا وسر في علاية الأذر الشريف باللغات هذا وسر في علاية مثلا مجمع الملك خاية باللغات لترجمك ايه مراجب مراجب معاني القرآن ما تقول شي ترجمة القرآن وما أنت ترجمة ايه؟ معاني. ايه احنا خذت كباني الوقت جمعي وان ها؟ ها؟ شارع من خلاله؟ شارع من خلاله؟ ها؟ شارع من المال من نوسط تسمع الإسرائيليات, الاسرائيليات وأنا أحذر أخواتي الكلمات من الإسرائيليات الممثوثة في كتاب الإمام القرطبي أتمنى من الأخوات الكلمات في شربين وفي شربين ان يعنين ها بتمحييه الاسرائيليات جانبا الاسرائيليات من الاشياء التي تكره الناس من ربنا بصنا ما يوافق القران والسنه نعم يا ما يوافق القران والسنه اه يعني حاجه تتفضل الشيخ شعراوي الشيخ شعراوي يهتموا فقط اه الغيب يعني مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب يعني في لا لا لا هو في كل شيء الا تفسير هو قيل هذا الكلام في مفاتيح الغيب اللي هو تفسير الفخر الرازي واحد ليس العالم من علماء الامه بيقول في تفسير الفخر الراجل. قال فيه كل شيء الا تفسير والحق يقال أن تفسير الفقراني فيه يعني غزية ولكن هذا التفسير عظه أنه أشعلي ويعمى بالمجادلات الايه؟ مجادلات العقائي دي ويقول كلام معتازل لو يرد على ما يعرفش يرد على فأهل العلم قالوا ايه؟ بلاشك الكساب معين هذا الكساب في ايه؟ عينه ومساك ده بلا سأليه كتاب الإسرائيليات بتاع أبو شهبة هذا كتاب في ضاية في ضاية الحلاوة والجمال وهذا رجل هو أول منعني بجمع الإسرائيليات في الكتاب الشيخ عبد حليل محمود رحمة الله عليه قال له يا شيخ محمد أو يا أبو شهبة إجمعي الإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير فجمعها أبو شهبة في الكتاب وهذا الكتاب من كتب الجميلة فيه الدن لو ما عدا فسوك التبريب <تصفيق> اه ما قصوا بعد ابراهيم عاوز يقول لك اني لما يبقى معايا الكتاب ده يعني كتاب ابو شهبه ومعايا الخطوبه دي ينفع اه ينفع ونص فع في تحذير كثير ومهم خلاص نكتبه وشو بنكتب على فكره كتاب صغير وبيتباع وموجود هو الزمن المميز اللي اسمه العالم والكلام العادي هو ما ينقى على الاهل الكتاب سواء من التوراة او الانجيل دلوقتي يا اخو خذ باناك من الجاهز خلاصية خلاصية يا خن يباحنا اتكلمناك عن حاجة كم حاجة الوقتي واحد اشان ومالطبعين ها الصراحة. اثنين اثنين اثنين في باب احب انني اشرحه ويعني مش هتفرحه كله طبعا بس أسمة نظر إخواني له يعني العبرة مش العبرة اللي احنا نخش الامتحانة بتاع الإخوة كله ما شاء الله كباره كبير العبرة اللي الدماغ دي تتزبط الواحد دماغ تتزبط وهو يتناول خلاف ربنا شبه حالة تعالى خلاف خلافة الباب ده مش في كتب التفسير وا هو هو في كتب علوم القراء هذا الباب موجود في كتب الاصول اسمه عصمه الانديه كان ها عصمه الانديه سيدنا يوسف مش سيدنا يوسف كل يعني عزمة الأنمياء بحث، طويل، عريض عند فرسماتي تكتب الكتب دي لأن عزمة الأنمياء أحياناً بترضى بلخمة معها وأنتم مش عارفت روح فيها ولكن أنا أقولك عن كتب بتاع عزمة الأنمياء عشان أنت بعرفها واحد، كتاب الفصل للإمام والبتحاجم الفصل في الميلة اللي وليها اللي بالحجم. في بحث طويل جدا عن عن عصمه لا البحث ده اللي كتبته لا البحث ده اهو كتاب جيد مرسي البحث ده بالذات لما تحب تبحث يا ابراهيم كتاب ثاني للفخر الرازي اسمه عصمه الانبياء للفخر الرازي كتاب صغير كده اسمه عصره الانبياء للفخر الكتاب, الكتاب الثالث بعصمه الانبياء الا وهو كتاب ها ها في لا الشفاء للقاضي كتاب الشفاء للقاضي القاضي عياض اسم الشفاء في حقوق المصطفى الكتاب ده مظبوط يعني يمدحونها كثيره وعنوا به شرحا وتحريجاً وما شابه ذلك فضاياً من عياب لا فضاياً من عياب من متأخر المالكية وكتب هذا الكتاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب من الكتب العظيمة جداً وقد أصرد فيه بحثاً عن عصنة الأنبياء خلت فيه محاين قد عياب لازم اسمه كان قابل, قابل لا لا هو كان قابل هو مشهور بأنه عياب قد عياب وضع ياضك يتزامن وضعيتنا اللي بعد نعم نكتب اسم الحديث في صفه الثالث والله مش من المطرات عليه فيه هو, هو في ضمن كتب البخاري كتاب اسم الحديث بركه موفيق لعلكم وسنا ما طلعش عليه ولو في بجيب لكم طائره برضه نحط الباب ده ونبحث عنه برضه لان شر... لا انا ما طلعش عليه بتاع عشه التنبيه طب هيكون احد رساله يوصل له لسه اقول ولا لا لا طبعا وقاء وقاء من احاديث وقاء يعني عسر هنا بالصوت لاحظ كل الكلام مع بعضه مترابط مع بعضه وكل يعني كل ياخذ ببعضه ايه الموضوع حياه النفس اهم من الاميات اي هم الاميات لها مرحلة مرحلة قبل البعثة ومرحلة بعد البعثة مرحلة ما قبل البعثة قالوا النبي معصوب عن الكبائر معصوب عن الكفر ثاني معصوم من الكباب، معصوم من الكفر وبعد البعثة معصوم من الكباب، معصوم من الكفر الصغائر اختلفوا فيها، بعضهم قالوا معصوم الصغائر وقالوا بعضهم غير معصوم القران فضلاك طبعا ده هيفيدك وانت بتقرا القران ما قبل البحث معصوم من الكذب يعني انت ما تلاقيش نبي من الانبياء مثلا زي قبل الدعوه قبل البحث ما تجيش نبي من الانبياء مثلا كان بيشتاق لقمر ما تلاقيش شيء كده او شير خمسه او شير من الكذب معصوم من الشرك لا تاج النابي مثلا من الانجليا مثلا سجد لصورة قبل البحثة صح؟ واحد معصوم قبل البحثة منه يا أحمد؟ من الكبائل؟ معصوم؟ من الففو الشرك من الشرك من نسبة بعض بقى يا محمد معصوم من الكبائل؟ معصوم من الشرك ها معصوم من الصهاينه الصغير ولا قال نعم معصوم من الصهايد وبعضهم قال غير معصوم من الصهايد حد فهم؟ تمام طب يفهم ان انا اذا قلت غير معصوم من الصهايد انا طبعا طبعا ومعصوم طبعا حد فهمك؟ كل ده في طبعاً الكلام ده نحمل وخالف فيه أهل الكتاب نضرب مساء عشان الكلام اللي احنا نقول لها أخواننا أنا عايز دماغك يتذبر مش عايزة فيه بقى مثلاً إن الرجل بيقرأ فقط لأن دماغك يتذبر مش لازم المحج بس انت ما تيجي تقرأ في بعالك انترى فين وجهنه نضرب مساء سور الصوت قال لي لي دول مش دول قال ان علي الساعه 93 ده هذا اخله هذا وحده صح قال ايه <تصفيق> ان هذا اخله وفسو وفسو نعجه وهي نعجه <تصفيق> يشهد على سيدنا داوود وتتطور الحرام طلع فوق بيه ودخلوا وعم بدل صاحب الكلام قال له كده ان هو ايه يا اخويا انت صاحب سيدنا وانا لي نعجه واحده وواحد مني بقى و100 قال لي ثاني يخلي النعجه بتاعتي راجل سيدنا داوود ما سمعش اللي حاكم على طول. خلاص ايوه واضحي ده كده النعاج نعاج. النعاج على نعاج طمشوا الطرق على حاجه ثانيه نعاج وحملوه على مه نعاج هو الظاهر وال في الكلام ان يحمل على حقيقته تعال اعرف التفسير بقى يقول لك لا يا عم التفسير مش عندنا عارف حاجه اصلي جاود طلع على السطح يوم الايام فلقى واحده بتحتسي العصار شوف المخرج عايز ايه فطلعه هو طلع على السطح لقى واحده بتحتسي العصار ساعت نشاف قاعديش أبنين جيه مين جيه أم مراته لأ في حرب من الحروب بتاعته لأنه كان ملك أم جيه صاحبك ديه جلدي من جنوده وأم صحيح. طلعه فينه معركة فأول فوق أفوض المعركة عشان صاحبك يموت وأم وديه في المعركة وأم ايه لا. وأم رحمته وأم اخذ مرة. هل هذا يجب هل هذا يجب غير نبيه لا هذا لا يليكو برجل زيما بتقول رجل يعني محصرم فكيف يليكو بنبيه؟ هاته تنطوي على الهي سن لو ده شبال حداد والله راعي مين؟ سن حداد؟ انا بسأل سؤال ده يليكو بواحد حتى يعني ده يليكو بواحد عالى يعني لو واحد عالى عامل كانوا يقول له كيف ده ده غدار ده خين ده مكار ده داهية ضم الصيبة صح؟ صح فهما بدأت بينا بيقول عليه بقى؟ بداعي نقول ايه؟ الانبياء بمحصومون عن الهجر والخيان الاسرائيليات شفت الكلام ايه احمد مع بعض ذلك؟ انا كلمت عن اسرائيليات وكلمت عن ايه؟ ها؟ عيسوا مساء الصوت ده واحد يا وحده يبقى تيجي بجازي يقول له طلعوا والله والله بقول له اهو ما لناش حاجه ما لناش حاجه على نبي حق محمد اصلي محمد بيقول لي والد ده والد اقول له صح والد في حق ايه مش والد بيقولوا والد احنا بنتكلم مع عصره الله وزي بقول لك هذا الباب من ابواب اصول الفقه وهو اقل الاجواد بكتب التفسير وطفق مسحن بالاعناب اه اتعد وطفق وطفق بالسوق والاعناب ردها علي فطفق مسحن بالسوق قلت ايه في بترك من الكلام ما هو العجيب العجيب اللي زعلك نقول له لا العجيب اللي زعلك ان هذه الاسرائيليات تظل راسخة في عقول المسلمين وفي عقول علماء المسلمين حيث لا تستطيع أن تتزعزع بتفسير الآيات عما قالوا دي على البحث يعني تقرأ لفلان من العلماء تقول نفس الكلام قول اللي بعده جيه نقل عنه قول اللي بعده جيه نقل عنه بعده جيه نقل عنه قول اللي درجة تزحي. هو فيه إيه؟ هو قرآن وفصل قرآن والمسايير توقف في القران كده اسمح يعني مثلا خد بالك الكلام قال لك ان سيدنا سيدنا كان عنده خي اللي هي الصافنات البيض كانت عجباه جدا وفي استعرضها وبتاع بيعمل عرض قدامه ورحيدين رحيدين رحيده ايه؟ طبعا هو في شمال الجزيرة العربي يعني أحسن خيور ونحن عندنا هنا في المنطقة بتاعتنا أحسن خيور في الدنيا الخيور العربي أولاً نسد الشرعي الشرعي والتتباع بالمنايين وما بيش حد يتجبر التجارة دي اللعبة القوبة بس الناس الأكابر أول الناس اللي معاه فلوس ومصر مشهورة بتجارة الخيور على فترة وما حدش يعرف التجاره ما حدش يضر عليها ايه اللي حصل بمليون و مليون و مليون, مليون حد يضر حد الشهيد في بيقول لك ايه بقى بقول عن الصلاه مش ان هاتو عن ذكر الله هاتو عن الصلاه فلما ان عن الصلاه غزت الغير على دينه وان ردوا عليه ها فتقف بس حمل السقوى الاعد فانظر ضحى يعدل مع الاذن وبعدين يقوم يترجم تحتها باع العال الباق من دول يقوم يترجم تحتها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بالله عاين في راجل عائل في راجل عائل راجل عائل عائل يجيب خيل بالطريقه دي يقوم يذبحهم لا فاهمين دقيقه ديت العده بتاعته ده دي عديته راجل الملك لو مجنون يعمل تحتها ما انترك شيئا <تصفيق> مشاكله يا دكتور فرامل في قال لي انا يعني من الاسئله كلها ما هو نفس يعني هقول لك بس من ضمن الناس اللي لاقي له كلام بقى اسمه السعد اسمعني السعد ده من الجماعه اللي هم ايه ها بيتحروانا موضوع الجعد على الاسرائيليات فطبعا انت تسعى انتبه اولا لا يليق بعشره النبي لا يليق بعقليك النبي لا يقلقوا برجاحة عقده ولا بنباهي الزكرة ولا بفقته ولا بدينه وتلاقي كل واحدين انين على التاني حدا تزعى البقى او يبقى حين نتقولنا ايه صدق الله وانزلنا عليك الكتابة بالعقد مصدقة لما بين يديه ومهينا ومهينا نسعد أكثر فيها ولا لا ايه كلام من اللي بوله هل وعمل كده برضه ما انترك شيء الا عوض الله خيرا منه مثل تفسر كيف تفسر بظاهرها يعني يعني ما تقول لي تقول لي يعني ما تيجي تقول ايه ان سيدنا سليمان كان عنده خيل عده حرب قل الايات من اول ابراهيم م. لا انا انا حط حبه خير ورجاء الغرض عليكي علشان الصا فيناد زياد اقعدي لي اني احط حبه عن ذيك رافي حتى انا كده عليكي ايه اللي حصل ده هو عنده صا فيناد زياد الصا فيناد اه هي هو وصفها وصفين صافنات بمعنى أنها لما تيجي تقف تقف على ثلاثة وشيء واحدة مرفوعها فوصفها لأنها من أحسن خير سكونة وهي ورث ولما تيجي تجري جيال فعند السكون صافنات وعند الجن جيال إذ عرض عليه من عشي الصافنات الميال العشي من إمتى من الضوء من العصر يوصل للمكة فهم عرب عاملين عربوا قدامهم رحيم جديد إذ غرض عليه بالعشي الصاثرين في الفيحة. فقال إنه بابت هو بابت خير عن ربي بمعنى إن سيدنا سليمان صلى الله عليه وآله وسلم شغلته عن ذكر مشغلته مش عن الصلاة شغلته تقول لتلصلى من ذكر نعم وهذا ما يليه هذا ما يجب لأنه فاضل بينين فاضل بينين بل هذا الأمر المباح وبين ذكر الله فلما عمل كده إني أحببت حباً خيراً عن ذكرتني حتى التوارد الشمس الخير حتى التوارد بالحجاب كل أهل العلم يمكنه عن بعض يقوله التوارد بالحجاب يعني الشمس ولم تذكر يقول لك مفهوم يعنى حتى توارد بالحجاب يقصد بالخير توارد بالحجاب يعني حتى احتجبت عنه احتجبت عنه اه هو ماشي كده رأيه هم رحين جايينه هو مفتون جاه حتى توارد عنه اه دي بص عليه لما بيجت عنه تماما فسيدنا السليمان عاتب نفسه ردوها عليه ها فطفخ مسحا مسحا بالسوق والأعناق وهذا يدل على بدء مدى احمد على صحته ومسح على الجبهه ففلق مسحا بالصوف والاعناب فدل ذلك على ايه على رحمه في حله شفقته ها ليه ده السؤال اللي بيشرحه اللي تطبيق فيه في ايه اقول لك في فيت؟ لا في دي سنه حيوان كده هتجيب كده تستفيد ايه اننا هياخد ذنب الخيل لا ما هو السؤال اللي القصه بتاعتهم اللي دبحها دي كان السؤال المشهور بيقول لك وما ذنبها هو غلط ايه ذنب مين خمل رد في الجاي ها ما عند الغلط ما ايه فايده هو معصوم برضه يا اخونا ايه فايده من كده ما عيش حد فايده ايه فايده يعني هو قام ردوها علي وقعد عليه وقعد يمشي عليه اذا يقول هو اصل الموضوع ده يعني بيلوم نفسه المستشار ان هو الناس يسمحوا لي انا اقول بقى في, في الهوايات أصل في الهوايات اصل في الهوايات و شروط في هوايات الشرط الأول في الهوايات ألا تشغلك عن ذكر الله كما قال سليمان صلى الله عليه وسلم إني أحببت حب الخير عن ذكر الله أنا رجل في العكورة قولي العكورة بس بشات لا تشغلك عن ذكر الله تخطر غير كالكف طيب معاتش معاتش معاتش لسه حالك يا حاج خد بالك على الشيء عشان نعمل ماتش طيب طب خليك بس معايا الشاشه اللي شاف خليك بس معايا واحد ها الله يشغلك وعزيك الجد الهوايه 2 ها يكون فاهم يكون فاهم ريسه طبعا انا يعني مثلا لما تيجي تقول لي بصوا ايه رايك اقول لك هين مولك ما ابص انا خايف يعني محمد علي اثنين ما لما لما ايه ها طلع الاعراض الضرب في راسه اضربه في راسه ورموه ايه ثاني ها عندك مثلا ما يسمى اسمه ايه؟ مش تمره بس مشارع بشر لو؟ دول بشر مش بشر دول دول مشارع الحره لو بضرب الكرسي بالطرابيزه يبقى شرط اساس الجويه ايه؟ دخلت الدرس انت اشتغل عندك منها 2 ال هيكون ايه؟ ظرف انفاز غرض العوضه انفاز خبره اربعه ثلاثه والعلاوين لن انتهى لك العلاوين كلما اتبطوا بابا الله وترسل مشهورة شفت انت قلت لقصة وانا ردت عليك انا اقول لقصة ورد علي قال اهل العلم بالتفسير عند شبع قول الله عز وجل وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب قال قاعد يوسف من امرأة العجيب مقعد الرجل من امرأة الاثولي تقول <تصفيق> تقول لي ايه ياري ياري عنك. معصوم عن تقول النبي معصوم عن ايه الكلام الفارغ كنت حاضر ولا مش حاضر؟ يعني انت كنت حاضر سيدنا انت مش هذا لا يليق به الذي يليق بالنبي كل كل أمر طيب هذا رجل معصوم عن الكذب تقول لي اقعد مين انت كنت حاضر ولكن دي اسرائيليه دي إسرائيل. صح, صح صح صح كلام شوف كلام وتقول بايه ايه بقلب جامد لانك عندك قواعد بتمشي عليها انت مش عندك كلام بيتقال ده واحد النبي معصوم معصوم عن شر معصوم عن الكبائر وبعدين انت جاي تقول ان سيدنا سيدنا يوسف قعد معاه يعني معنى كده ان هو اي حد حد ولكن الذي ورد في ذلك اسرائيليات ولا دليل عليه الامر الثالث ان النبي عن هذا اللفظ دي سلب خلاص واحد بالك اللي جاي بقى يا ابراهيم واحد واحد من شم منه ورائحه ومن وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نُؤَوِلَهُمْ تَأْوِيلِ الَّذِي يَلِقُوا بِالنَّبِيَهُمْ يعني عند قصة مثل في القرآن الكريم هذه القصة انت ما تكي تقراهب تتحسي من الكلام كلا مشي يعني. يعني استغربه يا مساله فَوَكَذَهُ مُنْسَى فَقَضَى عَلَيْهُمْ قل لك يا عم الشيخ مجينة بتقول معصوم ان من ضرب الراجل قبط وموته ازاي ها تقول انت تقول ايه هذا قبل البعث 2 لم يقصد قدر لم يقصد الى قدر 3 ثبت انه كاتب الى الله صح كده ولا اللي ها يبقى ردود عن زهره ردود قويه ها في حديثه او من قتل أو الحديث ليس من قتلوا النبي فوا في النار ومن قتل النبي فوا في النار طبعا بس نفس الحديث اللي انا اعرفه من قتل ان من قتلوا النبي ان <تصفيق> من قتلوا <النبي. تصفيق> اه خد <خذ> بالك العباره ثاني نقطه مع نزله العنوان اللي يشتم <تصفيق> لازم التاويل لازم التأويل عصر كليل شكتر لازم التأويل ها يعني ما سأقول لك إيه إنت ما تيجي تقول لي إيه ده يوسف يا عم روضها يا عم ده نفس القرآن ولقد همت به وهم بها لو لا أرأ برهان ربه أقول لي عم الشيخير أي الآية لو لا أرأ برهان ربه لهم بهم ولولا في اللغة العربية تدل على امتناع الثاني لوجود الأول صح؟ إيبا ممتنع إنه إيه؟ إنه هم ولا مهم إيش؟ ممتنع دي أحسن ما فيه بس طبعا واحد ما بلداش يقوله عشانها توقع تشرح لولا ومعاني لولا صح؟ تاني حد يجينا بقى إيه قصة بقصة الأنبياء كلام من هذا القبيل حد سيدنا ابراهيم قال ايه بل فعلوا كبيرون هذا, هذا. فاسالوا من كانوا فين انت اخو حد ايوب سيدنا ايوب لا نعيد سيدنا ايوب سيدنا ايوب ما قال كان اسمه متلق بالدود والاسرائيليين ان الله في يا مروه ايه اسرائيليات يعني بتكلم على العصر دلوقتي يا ولد بالنسبه بيدفع له هذا انا سمعت ان في قراءه اخرى قال بل فعله ووقف عليها وبعدين ينفله عليه الذي فعل ثم كبروه هذا وصلوا كبروه من اللي فعله دي برضه ايه يعني تفسير انه ما كذبش فمش عارف ده ما حد يقول ايه ليه بل فعلهم هذا فصرا ان كانوا ينطقوا يعني إن كانوا يتكلموا ملف علاوه لا أوه... لازم تجي لازم تجي هو لا يقع في كمياء هذا اسلوب تفكير اه هو ده الصح هو يجي وعليه يثبت حس يا جباب هنا واضح خالص اللي مش انتوا بتقولوا بتعقدوهم ما توصل دور ثاني انت خن نفسك ليه ما تجيبش تعال على انفسي ها تعال على انفسي اه اه شوف شنتو بتعملوا تسجلونه وتتقربوا اليه وتطلبوا منه الغضه وتخفف العقوبات في الصرف بصوا بنزول ادم فين برضه فيها المسؤوليات اه انا شوف انا عايز الكريم وفيه اللبح من الكلام اللي هو الحواج اللي يعني منون عدالي واحد تحطه على محق شرع من قدمه شرع ما مالا نمس وعلى محق عصرة الأنبياء وعلى محق بل الصحيح تفسير قرطومي يقوله أن عليه السلام لبدخ الجنة وأهرب من سماريها ونام فالصيخ هذا فوجد امرأة في فقال لا ما انت قالت أنا مرأة. قال انت قال زوجتك ان تسكن وقد خلقها الله سبحانه وتعالى من من شرجين من ضلع ولا من الضلع ولا من الضلع ما معنى هذا الكلام وغالب فيما الشعر هيقول لك لا مش من الضلع هي حاجه معنويه من مش من نفس الضلع خد بالك بالنسبه لقصه ايه نهايه برضو فقصص ستات وحدات عجيبة يعني أضابك مساء يقول لك إيه مثلا يقول لك يا عم الشيط مش كده ربنا أمر إبليس بالسجدة تقول له آه وإبليس تأبى على أمر الله تقول له آه. وربنا طرده من الجنة تقول له آه وغمان واسوش لأدب في الجنة ومي؟ أدخل عن طريق حية يقول لك أرسو دخل عن طريق حية وقام دخل جوة وقام عم واسوش أسرائيلي كل انت ده <خلط> أدبتوا ليش بطريق عام يعني؟ نعم؟ ما هيش يعني؟ لا، أنا عايزة ترد، ترد، ترد، رد قوية هذا من الإسرائيليات التي لا دليل عليها من القران والسنه وربنا ما كان يتشرح حاجه زي كده ما هو زين بعد كده بالكلام الصحيح يا دكتور يعني لو احنا بنتكلم حد كده يقول لك ده بهدل الكلام الكلام نو... انت لا تكلف فيما لا طاقه لك به دي امور اخ احمد من الغيب دي امور غيب اخ احمد انا اذا انا هنعمل ازاي لو كنت حاضر انا اقول لك قصه حصليه يعني قصه ظريفه الاخ الثاني عاديه رئيس جماعه انصار السنه بتاع عاديه بس دي أنا بطريقة صريفة أولا كنا في العيدي وبعدين اسمه الشيخ أحمد رئيس جماعة عنفصان الرجل مأزون وبعدين الشيخ أحمد جاء أنا قاعد أتكلم في صورة صقافي وأقعد أتكلم في صورة يوسف ويوسف عمل ويوسف سوى والآيات بتقول كذا وهي واحد منهم البقى وبعدين مجل فلاحة قاعد جوى الشيك أحمد اوه شيك قال له نعم قال له مش كده يوسف صلى الله عليه وسلم اتجوز مراكي الأعزيز لآخر القصة قال له ما انتشغل نفسك بالموضوع طال ليه انت علىك رقوط ولا حاجة <تصفيق> في <تصفيق> الجنين <تصفيق> شفت الجمال ده <تصفيق> <رب> جميل <تصفيق> اه خد بالك الجمال مأزور. انه مقجور بقول انت ليك نقط ولا حاجه <تصفيق> <تصفيق> اهو صحيح ربنا ما كلفتيش حاجه جديده وما كلمش في الموضوع ده خالص انا جاي لا يعني وجهك تيجي تقول لي علم لا ينفع ها جهل يا دي فيك كده نؤمن به ولا نشتغل بكيفيه الغيبات اللي نؤمن بيه ولا نشتغل هو ووسوسه لادم كيف وسوس ها نؤمن بيه ولا نشتغل بيه انا في حل من كده ما اتكلمتش فوق ططي قلنا صد دخل التعبان والتعبان دخل الجنه وراح وسوس لادم حاجه هي كده ما الله عند الله ما منشطت سكت من ادم مجرد ده نعم <تصفيق> انا عارفه ايه ده مجاز محاويه يضرب يقصر بعليه تكشيره قويه قوي بس كذب سيدنا ابراهيم معهم هو ما هو هو كذب في الله يعني هو مش كذب معصيه لا يا شيخ هو يقصدونه من ذلك سيدنا انا عارف أن سيدنا سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وعلى هذا ليس من باب الكذب ولكن من باب اقامه الحجه يعني اهو مش جبتوا بتقولوه شوف روح اسال الاخ يعني خصم ده من حديث الشفاعه لسيدنا ابراهيم على عشان كذبه ان ان باب التورع من باب التورع لا هذا من باب حسنات الابرار سيئات المقربين وهذا مش حديث هذين قال رجل اسمه ابو سعيد الخرازي في كتاب حسنات الابرار سيئات المقربين يعني المقالة دي عند الأنبياء عند الأنبياء يعني إيه فيها أفضل منهم وخدمي دي حسنات الأبرار عن حسيات المخراج لأني سعيد الخراج. خلاص زي برضو قصر حرط وغرار قصة هاروط والقصص، أنا الحجة أن أعلمشها قصة هاروط والهاروطي من كسرة ما ذكر في تفسيريات في تفسيريات المسيئة حكايات ما أنزى الله بن سلطان ونسرح على الناس جايات الله تعصر حاجات عديدة مصر تذكر عن أفضل حذوكة يعني الآية مثلاً مورد شفاة تفسير من القرآن أو تفسير مثلاً من قائد للشفاة لا دي اللي ما راتش فيها ده اللي مثلا في التفسير بكتف يا اما ان انا بظاهر الايه من خلال اللغه يا اما اذا ما ظهرليش الحكم اسكت عند تفسيره اه قالك يعني هو ايه الاصل يا احمد يعني احمد بيقول لك الخلاصه ايه ثلاث حاجات ايه الخلاصه ان عندي قران افسره قران عندي حديث ولا دي الكلام السلف في الله عليه ولكن في كلام يسال بيه يسائيات ان الرحمه هي في الصدق ونزل في القران عن الصدق ها ولكن انا بايه ها احسن حاجه واكثر أو حاجه اوفسره باللغه العربيه طب تكرار الاحداث في سوره القران اتقلرات بقصه لوحده موضوع التكرار في القران بقصه واحده ما فيش هي انت دكتور لا لما يجي وقتها نقول يعني حاجه محمد برضه عرض لحاجه بس يعني لعل الكلام اللي احنا بنقوله ده يفيد الاخره هل هذا الكلام مفيد ان شاء طب اشهر ناس قالوا بالاسرائيليات من الصحابه احنا قلنا اثنين عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص عمر. ومن التابعين واحد بن منبه وكعب الاحمر وبالتالي احنا خلصنا النهارده اقوله قولي هذا واستغفر الله